بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على طراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سبدا ومن خلقهم سبدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون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 قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاه المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنسهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسركون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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمتقناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيهم ولا يرجعون ولو نشاء لمتقناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيهم ولا يرجعون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 ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واستخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نرا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُقِدُونَ أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَيِّ يَخْلُق مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَيُّ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ